وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل احاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقب كما تمها على ابويك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 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى ابينا منا ونحن عصبة إن ابانا لفي ظلال مبين اقتلوا يوسف أو طرحوه ارضا يخل لكم وجه أبيكم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 يلتققوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون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 قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف, وتركنا يوسف عند متاعنا عندما تعنا فأكله الذيب وما أن بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا جميل, فصبروا جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدنا دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بحس دراهم معدودة دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامراته أكرمي مثواه, اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب, وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله انه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ارواى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين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 قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان, إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف يوسف أعرض عن هذا وَاسْتَغْفِرْ لِي لِتَكُنْ بِكَ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا تُرَاوِدُ فَتَاهَا عن نَفْسَهُ قَدْ شَوَّفًا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ظُلَمٍ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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّانَ أَيْدِيَهُمْ وَقَطَّانَ أَيْدِيَهُنَا قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَانِكَ الَّذِي نُمْتُنَا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 أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأه الآيات ليسجننه, ليسجننه حتى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 ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير اَأَنُبَادٌ مُتَفَرِّقُونَ خير أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ القهار مَا تَعْبُدُونَ من دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بها من سلطان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 يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيسلب فتاكل الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن, يأكلهن سبع عجاف وسبع بنات خضر وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أي الصديق أفتيا في سبع بقرات سمان أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سوبنات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين بأبا فما حصدتم فذروه في سوب له, له إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهم ياكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس, عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فَإِنَّمَا جَاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَانَ نِسْوَةَ الَّاتِي قَطَّنَ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ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 غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوء منها يتبوء منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون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 دخلوا على يوسف وأولئه أخاه. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجنازين جعل السقاة في رحل أخيه. جعل في رحل أخيه ثم أذن مؤذن.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 والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا, فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن أخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أَبَاكُمْ قد أخذ عليكم موثقا من الله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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف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 وَاِلاَ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْن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 قدمنا الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله, فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيء تبصيرا بصيرا على وجه أبي بصيراً واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف أبوهم إني لا أجد لولا أن تفندون قالوا تما الله إنك لفي ضلالك القديم فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَائِمُ عَلَى وَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَوْفِ لَنَا ذَرْبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ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 وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأن من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها, يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفاأمنوا آتئيهم واشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بوتة وهم لا يشعرون قول هذه سبيلي ادعو الى الله أدعو إلى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم إلا رجالا نوحي اليهم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 وظنوا أَنَّهُمْ قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يدي ولكن تصديقا الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحما وهدى ورحمه القوم يؤمنون